أعوه بالله من الشيطان الرجيم بسم ka لافدَ البَح رقلَ أَ تَ فدَكَم تَُم vamang səlah سبحان الله وبحام الله يعن يشركون صدق الله العظيم